أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني انست نارا ساتيكم منها بخبر أو اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطنون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إِنَّهُ أَنَا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أَنفُسُهُمْ ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين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 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إِذَا أَتَوْا على واد النمل قالت نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا منها اذله وهم صاغرون قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود اخاهم صالحا أن اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فوجا ممن يكذب مِّنْهُمْ فهم يوزعون بِآيَاتِنَا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 وما ربك بغافل عَمَّا ما تعملون.